لبيك إسلام البطولة كُلُّنَا نَنفي الحِما لبيك واجعل من لعزك سُلّم لبيك واللة لبيك إسلام البطولة كُلُّنَا نَنفي الحِما لبيك واجعل من جماج لعزك سُلّم شلّ وال زكب الشغاب لهما ل فيشللي وال زكب له بمالك ل